لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فتيحشرهم إليه جميعا وَأََّاَّذينَ آممَنوا وَعَمِلُوا الصوَالِحَاتِ فَيوَفيِيهِم أُجُوَهُم وَيَذيدُمُم مِن صَوْلِ وَأَنَّينَ فْْتَن كَفُوا وَاستَكْبَرُوا فَيُعغْذِبُهُم معذَابًا أَلمَو وَلَا يَجِدونَ لَم وَلَا يَجِدونَ لَهُم مِن دُون الله نا نوصيوا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانذرا وانذرا اليكم نورا